لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا للعلوم ما ا في ل ا س ك م تخفوه ل ا م ي يشاء م ن يشاء و ا ل ل ه ع ل ى كل شيء قدير آ م ن ا ل ر س و ل بما أ ن ز ل إ ل ي ه م الاسلاميه ل بالله و موسوعه ل ا ئ ك ت ه ك ت ب النابلسي ل ل ا ل و ا س م ع ن الاسلاميه و أ ط ع غفرانك ربنا و ي ك ل ص لا يكلف الله ن ف س ا إلا و س ع ه النابلسي ل و ع ل ي ه ا م ا اكتسبت ربنا ل ا تآخذنا إن س ي ن أخطأنا ربنا ا أو ل ا تآخذنا أ و أخطأنا ربنا و ل تحمل ا ع ل ل ي ن ا إصرا كما م ح ت ه على ا ل ذ ي ن من ن ق ب ر ا ر ب ن ا و ل ا ت ح م ل ع ل ي ن ا إصرا ك م ا ح م ل ت ه ع ل ى ا ل ذ ي ن م ن قبرنا ربنا و ل ا ت ح م ل ن ا ما ل ا طاقة للعلوم ن ا به ف واغفر عنا ن ا ر ح ن ا أنت م ل ا س ل ا م ي ن